يا حاجه قول لي بلاوي راقي فالجوي قول لي بلاوي ذره فاننا و كل شيء هو صار اغشوا في قويلك علمه شيء من طيب بلاك واللي حدي جاييني وي يناوي يربط عاوي علشان يتداوي فلتنا وحنا مين كان <تصفيق> إن كنت قلبك على ابني انت ركز معايا يومين بقى بيحيتك ايدك في ايده بلا شيء جيتان واللي نهارته ما يكونش ينوب تي اصبر لي بكرة تيجي حالي عندي ده ابني والله عيد لفكي ما تعدا ولا يعدا مكشي دمك من دم ما يفرك شيء ما لحقا ولأي